وبادئ ذي بدء من قوانين النفس الإنسانية أنها لا تقبل إلا على كبير إلا على عظيم لا تختار إلا الكبير لا تعجب إلا بالعظيم هذا من خصائص النفس البشرية لذلك حينما يتعرف الإنسان إلى الله عز وجل ترتاح نفسه لأن فطرتها كذلك اختارت الكبير اختارت الملك اختارت العظيم اختارت الرحيم اختارت القوي اختارت العليم اختارت السميع هذا معنى قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها هناك توافق بين خصائص النفس البشرية وبين أسماء الله الحسنى بمعنى النفيج بالتك تعظيم للكبير والله هو الكبير النفيج بالتك ميل للرحيم والله هو الرحيم النفيج بالتك إقبال على الكريم والله هو الكريم يعني كل أنواع الاقتراب وأنواع الضياع وأنواع التشتت إذا تعرفت إلى الله عز وجل تطمئن نفسك هذا معنى قول الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب كنت أقول لكم دائما ما من رجل على وجه الأرض إلا ويبحث عن شيئين عن سلامته وعن سعادته ولو علم الإنسان أن جبلته طبيعته خصائص نفسه مبادئ تركيبه أساسها حب الكمال والله هو الكامل كمالا مطلقا انتهى كل شيء ما الذي يهز النفس أن تتوقع الكمال في جهة ثم تفاجأ بأنها ليست كاملة هؤلاء الذين يتعلقون بأشخاص يعني ادعوا الكمال وهم ليسوا كذلك يصابون بنكسة في حياتهم كبيرة جدا لكن الإنسان إذا تعلق بالله عز وجل لا يفاجأ بأن الله ليس ليس كما اعتقد هو أهل التقوى وأهل المغفرة يعني أريد قبل أن أتحدث عن اسم الله الكبير أن أبين لكم هذه الحقيقة طبيعة النفس خصائص النفس جبلة نفس، سطرة النفس مفطورة مجبولة مصنوعة مبنية مخلوقة على حب العظيم على حب الكريم على حب القوي على حب العليم على حب الرحيم فإذا تيقنت أن الله سبحانه وتعالى أسماؤه كلها حسنى، تعلقت به وارتاحت نفسك واطمأن قلبك وسعدت في دنياك وأخراك إذا إذا توهمت أنه بالإمكان أن تسعد لثانية واحدة لغير الله فأنت واهم هذا الذي يدعو إليه الدين قال كلا إنها تذكرة الدين يذكر بقواعد شطرتك الدين يذكر يعني هذه السيارة هذه المركبة مصممة على أن تمشي على طرق معبدة كل شيء فيها ينتظم ترتاح في قيادتها ترتاح في تحريكها تتملك زمامها إذا هي سارت على طريق معبدة فإنها صنعت لهذا الطريق وصنع هذا الطريق لها مثلا فحينما تخرج عن الطرق المعبدة تشعر باضطراب بخلل باختلاف توازن، بأصوات، بعثرات، بمتاعب لا حصر لها. يعني أنا أريد أن أقول لكم إذا عرفتم الله عز وجل احتذئتم إلى فترتكم، وجدتم أنفسكم، وجدت نفسي حينما أتعرف إلى ربي. خصائص النفس أساسها أنها تطمئن إذا عرفت العظيم. لاحظ نفسك في مجلس في أشخاص متعددين المتكلم المتألق الذكي القوي تجد نفسك طوال السهرة متجها إليه وأنت لا تدري قد تغفر كل الحاضرين قد لا تعبأ بهم قد لا تنظر إليهم لأنك مركب على حب العظيم حب الكبير فإذا أيقنت أن الله هو الكبير وهو العظيم وهو الرحيم وأن أسماءه كلها حسنى توجهت إليه ما هو الدين في حقيقته التفات إلى الله عز وجل توجه إليه من هو الكافر الذي أعرض عن الله وتوجه إلى ما سواه هذا متجه إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينفحها أو مال يجمعه أو منصب يحصله أو وجهة يحققها وهذا المؤمن متجه إلى الله عز وجل من الآيات الدالة على هذا الإثم العظيم قوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مرة ثانية، إذا كنت في مجلس، إذا كنت في يعني ندوة، إذا كنت مع مجموعة من الناس، وأنت لا تدري، وأنت لا تشعر، تتجه نحو العظيم، نحو الأكثر نحو الأكثر علمًا والأكثر فصاحة. والأكثر ذكاء والأكثر قدرة على إقناع الآخرين والأكثر شأنا والأكثر جمالا هكذا هذه جبلة النفس هذه طبيعتها فإذا عرفت من هو الكبير أقبلت عليه يعني كل سعادتك إذا عرفت الكبير وأقبلت عليه انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض شوف الآية ما أجمل انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض يعني الممرض غير الطبيب والجندي غير لواء وبائع المتجول غير تاجر كبير في التجارة في درجات في العلم في درجات معلم بقرية غير أستاذ في الجامعة ممرض غير مدير مستشفى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض قال ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل عدد الدرجات أكبر والمسافات من الدرجات أكبر نحن في الدنيا يستوي عظيم الشأن مع حقير الشأن في الطعام والشراب كلنا تسبعه لقيمات كلنا يعني يرتاح إذا دخل غرفة دافئة في الشتاء. هناك قوات مشتركة كثيرة جدا بين أنواع الناس وأقسامهم ولكن الله عز وجل يبين أن مراتب الآخرة كثيرة جدا ومتفاوتة جدا والمشكلة أن مراتب الدنيا لا تعني شيئا لكن مراتب الآخرة تعني كل شيء مراتب الدنيا تنتهي بالموت في الموت يستوي الغني والفقير يستوي الصحيح والمريض يستوي الوسيم والدمين يستوي القوي والضعيف يستوي كبير القوم وصغيرهم يستوي سرات الناس وصعالكهم عند الموت إذا هذه الدرجة التي كان يحققها لا تعني شيئا لأنها لا تدون وقد يكون عظيم الشأن عند الله صغيرا وقد يكون عظيم الشأن عند الله فقيرا. وقد يكون عظيم السأن عند الله حياته خسنا دخله محدود بيته صغير عياله كثر زوجته ليست كما يريد قد يكون ذلك ولكن درجات في الآخرة تعني كل شيء إنها تعني مرتبته الحقيقية عند الله عز وجل إنها تعني الخلود في هذه المرتبة إلى أبد الآبدين لذلك انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وأن أكبر درجات وأكبر تفضيلة لذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثير وسبحان الله وبحمده بكرة وأصول هذه الكلمات كلمات الإسلام كلمة أشهد أن لا إله إلا الله كلمة سبحان الله كلمة الله أكبر كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة إن شاء الله هذه كلمات لها معاني عظيمة لكن الناس مع استخدام هذه الكلمات استخداما سيئا أفقدوها معناها أفقدوها معناها يعني إن شاء الله إذا أردت أن تخلف وعدك إذا أردت أن تدفع ما عليك تقول له إن شاء الله غدا إن شاء الله ليس هذا معناها إطلاقا كلمة الله أكبر قد تقولها إذا رأيت آلة صنعها أجنبي الله أكبر هذه لا تقال بهذا الموطن إذا رأيت آية من خلق الله عز وجل واستعظمت خالقها تقول الله أكبر هذه الكلمات التي نرددها الله أكبر سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله هذه لو عرفنا معناها حقيقة لكنا في حال غير هذا الحال لذلك ربنا عز وجل يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا تساءل العلماء ما معنى الباقيات الصالحات قال بعضهم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إذا قرأت الآية شعرت يعني أيعقل أن يكون من عنده مال كثير أوجاه عريض أو حياة ناعمة هذا شيء تافه تافه أمام الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نعم لأنك إذا قلت سبحان الله حقيقة فقد تبحته وإن قلت الحمد لله حقيقة فقد حمدته وإن قلت الله أكبر فقد كبرته وإن قلت لا إله إلا الله, إله إلا الله فقد وحدته فإذا سبحته وحمدته ووحدته وكبرته فقد عرفته وإذا عرفته عرفت كل شيء وسعدت بهذه المعرفة إلى الأبد أيها الإخوة الأكارمة الله سبحانه وتعالى يقول وله الكبرياء في السماوات والأرض الله عز وجل إذا وصف نفسه بأنه كبير وبأنه عظيم وبأن له الكبرياء وإذا أمرنا أن نكبره وإذا أمرنا أن نعظمه لا شيء إلا كي نسعد به كي نقبل عليه كي نحقق الهدف من وجودنا من خلقنا يعني أيام الإنسان بيتحدث عن نفسه لا من أجل الآخرين من أجل أن يستخر عليهم من أجل آياتها عليهم لكن الله سبحانه وتعالى إذا قال وهو الكبير المتعال وله الكبرياء في الأرض في السماوات والأرض إذا أمرنا أن نكبره تكبيرا وربك فكبر كي نسعد بهذه المعرفة الآن اشتقاقات هذا الاسم هذا الاسم ورد على صيغ متعددة ورد الكبير وهو العلي الكبير ورد المتكبر وقد تحدثنا في درس سابق وأذكر في رمضان الماضي عن اسم المتكبر وثالثها الأكبر وهي صيغة مبالغة قال تعالى ورضوان من الله أكبر وقال تعالى ولذكر الله أكبر فالكبير والمتكبر والأكبر لكن وجدت في الأثر أنه لا يكبر عليكم شيء ما دامت كلمتكم الله أكبر لا يكبر عليكم شيء ما دامت كلمتكم الله أكبر يعني أتكذب أنك تخاف من إنسان كبير في بحياة كل إنسان شخص بإمكانه في فيما يبدو أن يفعل وأن لا يفعل أن يعطيك أو أن يمنعك أنت شئت أم أبيت لك حجم محدود لك حجم مالي محدود لك حجم في القوة محدود لك حجم في المراتب الاجتماعية محدود هناك أقوى منك هناك أكثر منك مالا هناك أعظم منك جاها فأنت كلما واجهت من هو أكبر منك من هو أعظم منك من هو أشد منك قوة من هو أبرع منك حيلة من هو أعلى منك درجة في العلم وقلت الله أكبر فأنت اتجهت إلى من هو أكبر منه لذلك وقف مرة رجل بين يدي الحجاج وكان مقدم مقدما على قتله يريد أن يقتله فقال هذا الرجل أيها الأمير أسألك بالذي أنت بين يديه أذل مني بين يديك وهو على عقابك أقدر منك على عقابي يعني لا يكبر عليكم شيء ما دامت كلمتكم الله أكبر أيام المرض يكبر فإذا قلت الله أكبر يعني الله قادر على شفائك التام من هذا المرض أيام عدوك يكبر يكبر تقول لا نستطيع مواجهته فإذا قلت الله أكبر ثغر هذا العدو وإذا قلت الله أكبر ثغر هذا المرض وإذا قلت الله أكبر حيلة خصمك المحكمة تخفق لذلك أنت معك سلاح لو عرفت قيمته لكنت في في أعلى اللي ولكن نردد بعض الكلمات ولسنا في مستوى مضمونها الكبرياء أيضا الكبير والمتكبر والأكبر والكبرياء كل هذه الأسماء وردت مشتقة من اسم الكبير أول معنى لاسم الكبير أنه في مقابلة الصغير هذا شيء صغير وهذا شيء أكبر وهذا أكبر إلى آخره جبل قاسيون جبل لكنك إذا وزنته بجبل الشيخ جبل الشيخ أكبر، وإذا وزنت جبل الشيخ بجبال الألب هي أكبر، وإذا وزنت جبال الألب بجبال همالايا جبال همالايا أكبر. الكبير ما يقابله الصغير. إنسان ضارب آلات في دائرة لا بأس موظف، لكن أمام المدير العام هو صغير والمدير العام أمام الوزير صغير في مراتب في السلطة في موظف مع صلاحيات في موظف صلاحياته أكبر معلم الصف أمام المدير صغير المدير مدير المدرسة أمام مدير التربية صغير لأنه مدير التربية يعني يسيطر على محافظة بأكملها ومدير التربية أمام وزير التربية صغير الكبير ما يقابل الصغير إنسان يملك مئة ألف أمام المليون صغير والمليون أمام المئة مليون صغير ومئة المليون أمام الألف مليون صغير فالكبير ما قابله الصغير هذا هو المعنى الأول لكن لا يستقيم هذا المعنى في ذات الله عز وجل لأن الله سبحانه وتعالى تعالى عن المقدار والحجمية ليس له مقدار وليس له حجم الله منزه عن أن يكون له حي أو جهة أو مقدار أو حجم ليس بمتجزئ ولا بمتبعض ولا بمتناهن وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك إذا ما نعمل الكبير في حق الله عز وجل قال الكبير في الدرجات العقلية يعني أحيانا تلتقت صورة لمجموعة أشخاص قد يكون أقوى إنسان بهذه الدائرة أو أقوى إنسان بهذه المجموعة وزنه 35 كيلو وإلى جانبه معاونه وزنه 130 كيلو فأيهما الكبير الصغير هو الكبير الأقوى يعني ففي عنا كبر بحسب الحجم بحسب الوزن وفي عنا كبر بحسب القوة بحسب العلم فربنا عز وجل إذا قلنا هو كبير تعالى عن أن يكون له حي أو حجم أو مقدار لكن الله سبحانه وتعالى في الدرجات العقلية هو الكبير الحق من من زاوية هذا الإثم هو أكمل الموجودات وأشرفها الذات الكاملة هو الكبير الآن الكبير القوم يعني أوجه واحد المعنى الثاني لكلمة كبير يعني كبير بمعنى أنه كبر عن مشابهة المخلوقات يعني الله عز وجل أكبر من أن يشبه خلقه وأكبر من أن يشبهه أحد خلقه كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك كلمة كبير في حق الله عز وجل أنه ليس كمثله شيء هو أكبر من ذلك يعني ما تمكنوا ما تمكنوا حينما صوروا بعض قصص الأنبياء أن يأتوا برجل ويجعلوه نبيا ليس هناك فتوى أساسا لماذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أكبر وأعظموا من أن يأتي يا إنسان ويمثل دوره لذلك لا يمكن أن يظهر النبي في عمل فني لأن الذي سيمثله إنسان هو أكبر من ذلك أعظم من ذلك هنا معنى الكبير يعني منزه عن أن يشبه خلقه أما الأكبر الأكبر يعني الله عز وجل لا لا يجوز أن نقول هو أكبر من خلقه شيء بديه لكن ما دام الإنسان يتجه إلى بعض المخلوقين تعظيما لهم فإذا أخبرناه أن الله أكبر من هذا الذي تعبده من دون الله ليس القصد أن نقيم موازنة بين الله بين الله وبين خلقه ولكن القصد أن نصرف هذا الإنسان عن الشرك إلى التوحيد وعن الاتجاه إلى ما سوى الله إلى الاتجاه إلى الله عز وجل فإذا ذكرنا معنى الكبير من هذه الزاوية فلأن نوحد الله ولا أن نسلك به شيئا لكن المعنى الآخر كلمة الأكبر يعني أكبر مما عرفت مهما تعرضت إلى الله عز وجل فهو أكبر مما تظن مهما تخيلت قدرة الله عز وجل فهي أكبر مما ترى مهما تصورت رحمة الله عز وجل فهو أكبر رحمة مما, مما عرف هي كلمة الله أكبر لذلك النبي الكريم سنى للمصلي أن يقول الله أكبر يعني إذا أردت أن تصلي وجاءت وسابس وانشغلت بها إلى أين أن ذاهب أيها الإنسان الله أكبر يعني إذا الإنسان فرضا من باب التمثيل من باب ضرب الأمثلة دخل إلى غرفة وزيج يعني رفعة منصبه وكبر شأنه يدعو من عنده يدعو إلى النظر إليه لا إلى سوى يعني قل ما تجد انسان في حضرة عظيم يتشغل عنه بسبحة أو بجريدة أو بحاجة أو بنظر إلى أطراف الغرفة لكن الذي هو معروف أنك إذا كنت في حضرة إنسان له قيمة نظرات أن تتجه إليه فهذا معنى القول الله أكبر يعني اتجه إلى الله عز وجل والمعنى الأدق من ذلك أكبر مما عرفت يعني كلما تعرفت إلى الله فهو أكبر فهو أعظم قال العلماء حظ العبد من هذا الاسم صاحب العلماء جالس العلماء وصاحب الحكماء وخالط الكبراء ثم بقى الدقة انت شخص لك شخصية هذه الشخصية لها خصائص لك علم لك مشاعر لك خبرات لك ذكريات لك تجارب إذا صاحبت من هو دونك شيء وإذا صاحبت من هو في مستواك شيء وإذا صاحبت من هو فوقك شيء التوجيه جالس العلماء وصاحب الحكماء وخالص الكبار، لماذا تقتبس منهم لأن أنت إذا صاحبت من هو في مستواك ليس في إمكانك أن تستفيد منه وليس في إمكانه أن يستفيد من ند لند لذلك نحن في البلاغة عندنا الدعاء وعندنا الالتماس وعندنا الأمر الدعاء أمر والالتماس أمر والأمر أمر لكن إذا توجه الأمر من صغير إلى كبير فهو الدعاء وإذا توجه الأمر من شخص إلى نده فهو الالتماس وإذا توجه الأمر من كبير إلى صغير فهو الأمر فأنت إذا صحبت من هو في مستواك يمكن أن تمضي معه وقتا ممتعا ولكن ربما لن تستفيد منه تستمتع بالجروس معه دون أن تستفيد منه لأنه في مستواك وأنت في مستوى خبراتكم مشتركة معلوماتكم مشتركة يعني لكنك إذا صاحبت من هو فوقك في العلم أو في المعرفة أو في القدر أو في الكمال أو في في الخبرة في الحياة تستفيد منه فما دام الإنسان مجبورا على حب العظيم وحب الكبير إذن عليك أن تصاحب من تراه ثقة أهلا لصحبتك تستفيد من علمه تارة من أدبه تارة من خبرته تارة من نفقه تارة أخرى هذا بعض التوجيهات من حظ العبد من هذا الاسم. وقال بعضهم العلماء على ثلاثة أقسام ما دام التوجيه أن صاحب العلماء جالس العلماء وصاحب الحكماء وخالط الكبراء قال المحققون العلماء على ثلاثة أقسام العلماء بأحكام الله فقط. فقيه فقيه متفوق في الفقه أي سؤال طرحته عليه يقول لك ورد في حاشية كذا وفي كتاب كذا وفي المصنف الفلاني وفي الكتاب العلاني الحكم الشرعي لهذه لهذا السؤال هذا اسمه عالم بأحكام الله فقط قال هؤلاء, هؤلاء العلماء هم أصحاب الفتوى إذا أردت أن تستفتي في شيء فذهب إليهم، لأنهم متفوقون في معرفة أحكام الشريعة. قال وهناك علماء بذات الله تعالى فقط. يتعرف يعرف الله عز وجل يعرف أسمائه الحسنى صفاته الفضلة يعرف عظمة الله عز وجل مستقيم على أمره مقرن عليه. قال هؤلاء الذين علموا ذات الله فقط. هم الحكماء في علماء وفي حكماء وهذا الذي قلته في درس سابق من ازداد علما ولم يزدد هدا لم يزد من الله إلا بعدا عندما علمه الشرعي ولم تنم معرفته بالله عز وجل ولم ترق عبادته إلى المستوى المطلوب فقصر في معرفة الله وفي طاعته وتفوق في الأحكام الشرعية من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا لا بد من أن تتحرك على خطين اثنين على خط معرفة الله ومعرفة أمره أول درس في هذا المسجد تحدثت عن هذا الموضوع هناك عالم بالله وهناك عالم بأمره وهناك عالم بخلقه العلماء بخلق الله عز وجل يعني العلماء المشهورون في الفيزياء والكيمياء والرياضيات والفلك والتاريخ وعلم النفس وعلم الاجتماع وفي هذه العلوم البحث كالرياضيات والتطبيقية كالكيمياء وما إلى ذلك العلم بخلق الله شيء والعلم بالله شيء والعلم بأمره شيء علامة العلم بأمره أنك تجيب عن أي سؤال متعلق, متعلق بأمره وأما العلم بذاته فعلامته طاعتك له حينما تعطي الله عز وجل أنت لا تعرفه فالعلماء هم الذين عرفوا الأحكام الشرعية وهم الذين يقصدون في الفتوى والحكماء هم الذين عرفوا الله عز وجل وعلامة معرفتهم لله طاعتهم له وإقبالهم عليه ووصولهم إليه أما أجمل ما في الموضوع قال والكبراء هم الذين عرفوا أحكام الله أحكام أحكام الأحكام الشرعية وعرفوا ذاته العلية هؤلاء الذين جمعوا بين الشريعة والحقيقة هؤلاء هم الكبراء فالقول روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال جالس العلماء وصاحب الحكماء وخالط الكبراء الكبير من الناس هو الذي عرف الله حق المعرفة وأقبل عليه حق الإقبال وعرف أحكامه التكلفية حق المعرفة فقد حصل المجد من طرفيه إنك إن رأيت عالما بالله ومعلوماته في الشريعة ضعيفة قد لا تعجب به وإنك إن عرفت إن رأيت عالما بالشريعة ومعرفته بالله لا تعجبك قد لا تعجب به لكنك إن رأيت من يجمع بين العلم بالله والعلم بأحكام الشريعة فهذا الكبير في تعبير النبي عليه الصلاة والسلام وقديما قالوا من تفقها ولم يتحقق فقد تفسق ومن تحقق ولم يتفقه فقد تزندق يعني إذا تركت علم الشريعة جانبا ولم تستقم عقيدتك واعتمدت على التأمل فقط ربما نطقت بما هو زندقة أو بما يشبه الزندقة وإذا تعرفت إلى أمر الله فقط ولم تعرف عظمته ربما خالفت أمره فنحن بين نموذجين نموذج أتقن أحكام الشريعة وغفل عن أحكام الحقيقة ونموذج عرف الحقيقة وما عرف الشريعة لكن الكبير الكبراء هم الذين عرفوا الحقيقة والشريعة تحققوا وتفقهوا عرفوا أحكام, أحكام الله التكليفية وعرفوا ذاته العلية هذا الحظ العبد من هذا الاسم جالس العلماء وصاحب الحكماء وخالق الكبراء شيء آخر في هذا الاسم العظيم الكبير هو ذو الكبرياء والكبرياء عبارة عن كمال الذات وكمال الذات أي كمال الوجود وكمال الوجود يرجع إلى شيئين اثنين دوامه أذلا وأبدا كل وجود يسبقه عدم ليس كاملا وكل وجود ينتهي إلى عدم ليس كاملا نحن كما نسمى في علم التوحيد حادث لأنه سبقنا عدم وسيأتي بعدنا العدم كل شيء هالك إلا وجهه فالكبير ذو الكبرياء والكبرياء كمال الذات وكمال الذات هي كمال الوجود وكمال الوجود يرجع إلى شيئين دوامه أذلا وأبدا أما الثاني وجوده ذاتي وسبب كل وجود أما وجود مخلوقاته ليس ذاتيا وجود مخلوقاته متوقف على مشيئته كن فيكون زل فيزول ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن الآن من تطبيقات هذا الاسم على العباد فلان كبير الحقيقة في معنى دقيق جدا معنى كبير إذا وصف بها الإنسان ليس الكامل في ذاته بل الذي تسري كمالاته إلى غيره يعني مشع هنا في عنصر خامل في عنصر مشاء في عنصر منفعل في عنصر فاعل من هو الكبير من الناس عالم لكن ما علم أحدا كامل ما كمل أحداً هذا ليس كبيرا أما إذا كنت عالما وسر علمك إلى الآخرين فأنت كبير عند الله عز وجل إذا كنت كاملا كنت كاملا وترى كمالك إلى الآخرين يعني تخلقوا بأخلاقك تعلموا من علمك يعني إذا فاض الإناء على غيره فهو الكبير هذا معنى آخر من معاني الكبير من العباد ألم يقول النبي عليه الصلاة والسلام جارس العلماء وصاحبي الحكماء وخالف الكبراء الكبراء الكامل في نفسه المكمل لغيره العالم في نفسه المعلم لغيره يعني أنت إذا بقيت وحدك ولو كنت في أعلى مستوى لست كبيرا عند الله يعني باللغة الواقعية أناني أنت حصلت معرفة وابتفيت بها حصلت كمال وابتفيت فيه لكن أين كمالك إن لم يسري هذا الكمال إلى الآخرين لذلك الشيء الذي رفت النظر هو أن الله سبحانه وتعالى يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إذا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تواصوا بالحق يعني جزء كبير من نشاط المؤمن الدعوة إلى الله يعني مؤمن إيمان عالي وزوجته جاهلة زوجته عاصية يقول أنا لا علاقة لي بها هي وشأنها إست مؤمنا مؤمن إيمان عالي ولا يعنى بأولاده ولا يهتم بإيمانهم ولا يهتم باستقامتهم شيء لا يصدق مؤمن إيمان عالي وله شريك لا يصلي وشارد وتائه وترضى به وتسكت عنه ولا يقلق كأمره لست عند الله كبيرا لن تكون عند الله كبيرا إلا إذا سر علمك وسرت أخلاقك وسرت دعوتك إلى الآخرين هذا المعنى الذي ذكره بعضهم في ما تنطوي عليه كلمة كبير من العباد نعم شيء آخر هو أن الله عز وجل حينما يراك تعظمه ولا تحفل بخلقه أنت عنده مقرب لكنه إذا رأىك ترتعد فرائصك أمام كل إنسان وتنسى الواحد الديان تسعى إلى إرضاء الناس وتنسى رب الناس تخشى الناس ولا تخشى الله فأنت عند الله صغير شيء آخر وهذا وهذه النقطة دقيقة جدا أحياناً يكون الإنسان مؤمن وموحد لكنه يخاف مما يخافه الناس دائماً كما هذه الحياة كلها خوف كما هذا الذي يخاف وماله حرام ودخله حرام وأفعاله منحطة معه الحق أن خاف وله أن يخاف لكن المؤمن إذا ظن أن الله سيعامله كما يعامل أهل المعصية والفجور فقد وقع في سوء الظن بالله عز وجل أنت تقع في سوء الظن بالله إذا ظننت أن الله سيعامل المؤمن كما يعامل الفاسق وقلت مرة إذا خفت أن تعامل كما يعامل الفاسق الفاجر فهذا الخوف عقوبة لك على سوء ظنك بالله هذا الخوف عقوبة لك على سوء ظنك بالله الله عز وجل يحبك أن تعتمد عليه يحبك أن تثق به يحبك أن تتوكل عليه يحبك أن تعتز به. به اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت فإذا اعتذذت بمن يموت فإن عزك ميت الإنسان ولا تهن ولا تحزن وأنتم الأعلوم إن كنتم مؤمنين لازم يرافق الإيمان معنويات عالية يرافق الإيمان ثقة بالله عز وجل يرافق الإيمان تفاؤل، يرافق الإيمان شعور بالتفوق رأوا أحد أصحاب رسول الله يمشي مسلطة كأنها مشت كبر فقالوا أنه أكبر في الإسلام؟ قال لا هذا عز الطاعة يعني أنت أحيانا حينما تصيع الله عز وجل يجب أن تحتذ بطاعتك يهم أنا والله لا أشرب لأنه معي مغص معي قرح ليش بالمعد لا أشرب لأن هذا شراب محرم في ديني هذا أكمل أتفتحي بأمر الله عز وجل يعني هذا المسلم الذي يخاف الله عز وجل يعطي ألف تبرير وتبرير لعدم شربه الخمر على أنه مصاب بقرحة على أنه يعني أتستحي بأمر الله عز وجل إذا قلت أنا لا أشرب لأن الله حرم شرب الخمر وفعل ما تريدون تهى الأمر يعني المقصود أن تعتز بالله أن تثق به أن تعتمد عليه أن تتوكل عليه هذا إذا كنت تراه كبيرا هذا إذا كانت كلمتك الله أكبر حقيقة تقول الله أكبر في الصلاة تسمع الله أكبر كل يوم خمس مرات وتقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر في كل حركة من حركات الصلاة في الله أكبر لذلك قلت مرة في خطبة قبل سنوات طويلة الذي يقول الله أكبر ويطيع مخلوقا ويعصي خالقه ما قالها ولا مرة ولو قالها بلسانه مئة ألف مرة إذا قلت الله أكبر وخشيت الناس ولم تخشى الله ما قلت الله أكبر ولا مرة هذا الذي نسعى إليه أن نبع الشكليات والكلمات الجوفاء والكلمات المستهلكة وأن نعود إلى أصل الدين إلى جوهر الدين من عفى خالقه وأرض مخلوقا ما قال الله أكبر ولا مرة ولو رددها بلسانه مئة ألف مرة يعني الله أكبر الله مسبح الله أكبر شيء جميل أرض زوجته وعصى ربه ما قلت الحقيقة بلا مزاملة بالأسماء الصريحة رأيت رضاها أكبر عندك من رضا الله عز وجل هذا حينما تطيع مخلوقا وتعصي خالقك هذا الواقع رأيت رضا هذا المخلوق أكبر عندك من رضا الله لكن حينما تقول الله الكبير الله الغني لا أفعل هذا ولو قطعت إربا إربا الآن قلت الله أكبر يعني أنا الآن دخلنا في صميم الدرس. الآن دخلنا في التطبيق العملي ما جدوى أن تقول الله هو الكبير والمتكبر والكبير المتعال والعلي الكبير وذو الكبرياء والكبير هو الذي تعالى عن أسمه خلقه والكبير هو في الدرجات العقلية ما جدوى كل كل هذه المعلومات الدقيقة عن اسم الكبير ما دمت تتجه إلى مخلوق وتنثى الخالق بذلك علامة المؤمن لا تأخذه في الله لومة لائم ولا يرى أحداً أكبر من الله، وإذا قال الله أكبر، فهو فعلا أقوى الناس، لأنك إذا أردت أن تكون أقوى الناس، فتوكل على الله. لذلك هناك امتحانات دقيقة في الحياة، هذه الامتحانات الله عز وجل يضعك أمام ظرف صعب، تغلق الأبواب كلها في وجهك، يفتح طريق باب واحد باب معصية. فإذا قلت ماذا أفعل لا حول لي ولا قوة إن شاء الله ما بيأخذني معنى ذلك رأيت حاجتك إلى هذا الشيء أكبر من رضوان الله تعالى ويجب أن تعلم أن الآية قرأناها قبل قليل ورضوان من الله أكبر هل تعلمون سياق هذه الآيات؟ الحديث عن الجنة يعني بعد أن ذكر الله لنا في القرآن الكريم الحديث عن الأشجار وعن الجنات التي تجري من تحتها الأنهار وعن أنهار اللبن وعن أنهار العسل المصفى وعن الحور العين وعن الولدان المخلدين وعن كل ما في الجنة من مباهج قال ورضوان من الله أكبر يعني إذا كان الله راضيا عنك إحساسك بهذا الرضا أكبر عندك من كل شيء وهي أكبر شيء آخر شيء في الدرس يعني إذا شعرت أن الله راض عنك هذا الشعور أكبر شعور تناله في الأرض كنت مرة أقول حينما قال الله عز وجل حينما ذكر حينما قرر في كتابه الكريم أنه رضي عن أصحاب رسول الله فقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة قلت مرة والله ما في الأرض كلها لا في قديم الزمان ولا في حديثه ولا في المستقبل في كل القارات في شتى المجالات في كل النواحي ما من مرتبة أعظم من أن يرض الله عنك إذا رضي عنك المخلوقون جميعا ولم يرض الله عنك إن إلينا إياهم ثم إن علينا حسابهم ما ينفعك أن يرضى الناس جميعا عنك ما ينفعك أن تكون في معظما عند الناس كلهم ولست عند الله عظيما لهم صغار عند الله فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وانتازوا اليوم أيها المجرمون ألم معهد لكم يا بني آدم أن تعبدوا الشيطان ما قيمة الدنيا كلها لو أنك تملك الدنيا كلها يعني سمعت عن شركة من الشركات الكبرى في العالم يعني في عندها فائض في حيرة في توظيفه أربعة آلاف مليون دولار شركة شركة السيارات فأضى النقدي الذي ليس لها يعني لا تعرف كيف توظفه أربع مليون طيب لو أن الدنيا كلها لك لو أن هذه الشركة لك لو أن القارات الخمس ما فيها من مصانع هي لك ولم يكن الله عنك راض ما قيمة الدنيا كلها كلام دقيق يعني أنت أيها المؤمن قد تكون يعني من عامة الناس في الدرجة الاجتماعية إنسان عادي إذا كنت تعرف الله عز وجل وكان الله راضيا عنك أنت عند الله عظيم الشأن لذلك دخل على النبي رجل النبي هش له وبش وقال أهلا بمن خبرني جبريل بقدومه قال أهو مثلي من أنا قال نعم يا أخي خامل في الأرض علم في السماء قد تكون طالب قد تكون موظف للدرجة العاشرة قد تكون مساعد كاتب قد تكون عندك محل صغير متر بمتر لكنك تعرف الله ومستقيم على أمره أنت عند الله عظيم لذلك لما قال أحد العارفين بالله والله لو يعلم الملوك ما نحن عليه لا قاتلنا عليها بالسيوف والله كلامه صحيح لو كشف الغطاء وعلم ملوك الأرض كم أنت في مرتبة عالية عند الله أما أهل الدنيا هان أمر الله عليهم فهانوا على الله هان أمر الله عليهم فهانوا على الله بتلاقي حياته تافهة عند الله لم يضل الله في أي أوديتها هلاك بموت موت سيئة بشعة حقيرة صنائع المعروف تقي مصارع السوء يموت كالجيسا يموت وهو يعطي الله يموت ولا يدري به أحد لكن المؤمن له عند الله سأنه كبير أيها الأخوة الأكارم إذا تحدثت عن اسم الله الكبير فمن أجل أن نعرف الكبير ومن أجل أن نقبل عليه ومن أجل أن نطيعه ومن أجل أن نكون عنده مقربين ورأس القرب عند الله عز وجل طاعته آخر كلمة أقولها لكم ألو يا سعد لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله فالخلق كلهم عند الله سواسية ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له طاعتك لله عز وجل هي كل شيء وهي التي تحدد مكانتك عند الله عز وجل وأنت كمؤمن وتعلم أن الله كبير يجب أن تعتز بالله عز وجل وأن تثق بالله وأن توقن أن لك معاملة خاصة بقوله تعالى أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ألا ساء ما يحكمون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 فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحومة واجعل تفرقنا من بعده معصومة ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محرومة وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أهله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتح